طيب انتقل إلى القوائل الأربع أين وصلنا فيها؟ أيوة. دليل الأحجار أظن وصلنا في دليل الأحجار هكذا؟ طيب قال المؤلف الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي النجني وقليل ودليل الأحجار والأشجار قوله تعالى أفرأيتم اللاتة والعزة ومنات الثالثة الأخرى تقدم اللاتة أنه رجل صالح كان يلت السويق للحجاج ويطعم الحجاج الذين يقصدون بيت الله الحرام فلما مات بنوا على قبره مسجدا أو بيتا وجعلوا عليه الستائر فصاروا يعبدونه من دون الله والعزة شجرات موجودة في وعد أيضا حول وابنا والستائر وعندها سدنة يقومون عليها الجهان يظنون أن هذه الشجرات تكلمهم, تكلمهم والحق أنه هي للسدنة سدنة القبر تأتي أو يأتي الشخص إلى القبر وهم خلف الستائر فيقول يا سيدي فلان ولدي كلا ولدك سيشفى لو أنك ذبحت كذا وكذا قال ها يتكلم الشيخ الولي يتكلم في القبر وهذا من فعل أستدن خلف الستايا يأكلون أموال الناس بالباطن يأكلون السحف طيب قال ومنات صخرة كبيرة في مكة كذلك أيضا كانوا يحرمون من إنديال الحج وكانت تعبد من دون الله عز وجل فالله عز وجل أنكر عليهم أفرأيت اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى نعم هذه هل تنفعكم من دون الله تضركم من دون الله تملك لكم شيئا تملك لكم نفعا أو ضررا لا شك أن هذا من سخافات الشرك ومن ضلالات الشرك طيب النبي صلى الله عليه وسلم قاتل هؤلاء قاتلهم لم يفرق بين الذين عبدوا الأصنام والذين عبدوا الأحجاب والذين عبدوا هذه الصخرة والذين عبدوا الصالحين ما فرق بينهم كلهم مشركون وكلهم يقاتلون كلهم يقاتلون وهذا المعنى قد أفسد أحوال الكثيرين إذا ذكر الشرك قال الحمد لله ما عندنا أصنام ما عندنا أصنام وفي المدارس أيضا الشرك هو عبادة الأصنام مدارس في الكتب المدرسية فينشأ الولد على أن هذا هو الشرك إذا قالوا له الشرك قال يا أبتي الشرك أن تعبد الأصنام هبل واللات والعزة إذا عبدت الأصنام مشرك أما إذا عبدت الأولياء فأنت موحد وإذا عبدت الأنبياء فأنت موحد وإذا عبدت ملائكة فأنت موحد انظر إلى هذا الضلال انظر إلى هذا الضلال فالشرك شرك كل من اتخذ مع الله إلها آخر والإله ليس معنى أنه يقول هذا الولي إله لا إذا اعتقد في قلبه أنه ينفع أو يضر من دون الله فقد اتخذوا إلهه أو أنه استغاث به ودعاه في أمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فاتخذوا إلها وأربابا ولذلك الأمر جد خطير في معرفة وسائل الشيطان في غواية الإنسان فالشرك شرك سواء كان الذي يتعبد إليه صنام أو حجر أو أو نبي أو رسول أو ولي كله شرك من ضروب الشرك قال وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثا وعاد بكفر وللمشركين سجرة يعقفون عندها وينطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواق فمرنا بسجرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواق كما لهم ذات أنواق نعم هذا في وقت حنين وهم يذهبون إلى حنين حصلت هذه القصة وهم حديث عهد بكفر يعني أسلموا قريبا ولم يتمكن معرفة التوحيد عندهم تمكناً تاماً لا يزالون في بدي إسلامهم يتعلمون فلما رأوا هذه السدرة الشجرة التي يعلق الكفار عند أسلحتهم يتبركون بها قالوا لماذا لا تكون لنا شجرة نحن أيضاً؟ لماذا لا تكون لنا شجرة نحن أيضاً؟ النبي صلى الله عليه وسلم غضب من هذا الله أكبر لقد قلتم كما قال بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إله كما لهم آله قال إنكم قوم تجهلون لا شك أن هذا أيضا يدلك على أن هذا من صور الشرك أن تتخذ شجرة تتبرك بها في جلب نفع أو دفع ضر هذا من الشرك وهذا يدلك أن الشرك الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم كان شركا يتمثل في صور كبيرة الأصنام الأحجار الأشجار النجوم الكراكب يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر وهذا الحديث فيه خطورة الجهل بالتوحيد خطورة الجهل بالتوحيد لأن الإنسان إذا ترك تعلم التوحيد يقع في مثل هذه الأمور الشركية انظر إلى صحابة رسول الله سلم وهم حديثوا معهد بكفر قد حصل منهم مثل هذا قد حصل منهم مثل هذا لأنهم حديثوا معهد بكفر ولم يتعلموا التوحيد تعلما تاما لكن هذا فيه عذر أيضا لكونهم حدثاء أهد بإسلام وأيضا في الحديث الله أكبر إنها السنن ففيه المشابهة وخطر مشابهة المشركين ومن تشبه بقوم فإنهم منهم فتعظيم القبور والأضرحة والمشاهد هذه من سنن اليهود والنصارى وعلى طريق ميضة الشيعة الرافضة انظر إلى تعظيمهم للقبور انظر إلى تعظيمهم للقبور في الحوزات حوزت كذا وحوزت كذا وعندهم أيضا المشاهد هناك فهم يعظمون قبورا يزعمون أنها قبور أهل البيت ويعملون عندها من الأمور الفضائع الباشعة من دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله والتمسح بأتربة الموتى وكذلك أيضا من السخافات التي أضحكت عليهم العالم كله أخوكم أبو حافظ قال يتصل على الضريح بالهاتف ما أدري على كل أشيعة أمة صخيفة حمقا طيب القائدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلب شركاء من الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشركوا زماننا أي في زمان المؤلف شركهم دائم في الرخاء والشدة والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين لأودين فلما نجاهم إلى البرني إذا هم يشركون المشركون الأولون كان شركهم في حال الرقاء في الشدة في حال الشد في حال الرقاء لكنه شركي زمان المؤلف وما بعده شركهم في الرقاء وفي الشد وهذا ترى يدعو الآن يدعو الموتى سيدي فلان وسيدي علان وهو في حال الرقاء ويحلل بسيدي فلان وسيدي علان معظما وهو في حال الرقاء ويخافهم ويخشاهم من دون الله وهو في حال الرقاء ويعتقد أن لهم تأثيرا عليه في حال الرقاء المشركون الأولون إنما شركوا في حال ماذا؟ الرقاء أما الشدة فيخلصون لله إذا كانوا في الفلك في البحر واضطربت أحواله السفينة واضطربت أحوالهم وخشوا الهلاك فإنهم يقولون يا رب يقولون يا رب بعض مشركي هذا الزمان في أشد وأحنك الظروف يا سيدي فلان يا سيدي فلان وقد يموت على هذا الشرك وهذه الاستغاثة الشركية وهذا الدعاء لغير الله عز وجل قد يموت عليه عياذا بالله فتكون سوء خاتمة سوء خاتمة والعبد يبعث على ما مات عليه يوم القيامة وإنما الأعمال بالخواتيم فاحذر يا عبد الله من الشرك أمره عظيم وخطره عظيم والشيرك لم ينتهي وقت لا يظن المرء أن الشيرك قد انتهى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على بقاء صور الشرك في هذه الأمة وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحصول الفتن في آخر الزمان بأن يدعى اللات والعزة وتقوم الساعة وليس في الأرض من يقول الله الله فهذا على أن الأمر في غاية الخطورة علينا أن نتعلم توحيد ربنا والله عز وجل يقول فعلا فعلا أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات تعلم التوحيد يا هذا تعلم أيها الأب توحيد ربك وتعلمي أيتها الأم توحيد ربك وتعلم أيها الشاب توحيد ربك وتعلمي أيتها الفتاة, وتعلم الفتاة توحيد ربك تعلم التوحيد كبارا وصغارا رجالا ومساء وعليك أن تعطي وقتا وافرا هذا دينك هذا دينك كم تعطي للدنيا من أوقات من سنين وأوقات كم وكم قد عطيتها دينك لا تبخل أو أنك تبخل في الاشتفادة من العلم وتعلم العقيدة الصحيحة كم من داع لغير الله وكم من مستغيث بغير الله وكم من معلق لتميمة وكم من معلق لحروس وكم أيضا ممن يتبرك بأشياء وكم أيضا ممن يغدو ويروح على العرافين والكهان وكم أيضا ممن يعلق قرن قرنا أو يعلق أشياء يعتقد أنها تدفع العين وكم, وكم من أمور كم من أمور تناقض توحيد الله عز وجل والاعتماد عليه والتوكل عليه فعلى العبد أن يحذر أن يقدم على ربه فيجد أعماله قد ذهبت هباء منثورا يا رب أين صلاتي ذهبت يا رب أين صيامي ذهبت يا رب أين أمراتي ذهبت يا رب أين ذهبت لما ذهبت والله عز وجل لا يضيع عمل من أحسن عمل كيف ذهبت لأنها فقدت شرطا فقدت شرطا شرطا لا بد منه وهو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك لها أنت لم تخلص كنت تدعو غير ربك كنت تذهب إلى القبور والأضرحة كنت تذبح لغير الله كنت تعتقد النفع والضر من المخلوق الضعيف كنت تغدو وتروح على العرافين والكهام والمشعوذين كنت تعتقد أن للنجوم تأثيرا كنت تكرأ الأبراج الأبراج وهي موجودة في إذاعاتنا اليوم وقنوات مختصة بهذا ادعاء علم الغير أنت برجك ماذا؟ قال برج الجذي وأنت قال العقرب وأنت قال السرطان طيب ثم يقرأ له في هذا البلد ما سيحصل من أمور غيبية سيأتي كمال وافر تجد أسبوع وفرحان وما وقد وصله شيء قال فيأتي قريب لعل قريب ممكن الأسبوع القادم لعل مع بداية الأسبوع وهكذا يعيشون دجلا ويدعون علم الغيب عالم الغيب لا يظهر على غيبه أحدا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون وهؤلاء يدعون علم الغيب فإياك عبد الله أن تعبث بعقيدة التوحيد إياك أن تعبث بعقيدة التوحيد إياك أن تضيع دينك إياك أن تضيع عمالك إياك أن تضيع صلواتك وصيامك وحجك بسبب الجهل بتوحيد الله عز وجل وآخرون يدعون علم الغيب بقراءة الكف موجود؟ موجود يقرأ في الكف هذا الدجال انظر إلى هذا الطريق انظر انظر يميناً شمالا هذا واقف لك في الطريق يضحكون ويستخفون بعقول هؤلاء الجهالة وآخر يدعي إنما الغيب بقراعة الفنجان قراعة الفنجان موجود يا إخوة موجود دجالون وبعضهم يأكل يلعب ببعض الأحجار ويأخذ مالا على هذا الأمر وبعضهم أيضا يدعي الكهانا في الأشياء المستقبلية التي ستحصل وأعدى دعاة الشرك قنوات مثل هذا الكاهن الفلاني يقول أن حاكما سيموت بعد أسبوع والجماعة تنتظر والكاهن الفلاني يقول أن الدنيا ستنتهي يوم الجمعة من نهاية السنة والجهال ينتظرون هذا يدل على ضعف التوحيد وهذا يدل على ترك التعلم العلم الناثع وهذا يدل على البوض عن الحق والهدى فعلينا أن نشمر على ساعد الجد في طلب العلم الناثع كم بقي من عمرك كم بعضنا في الستين وبعضنا في ال50 وبعضنا في ال ما تدري قد تصبح ولا تمسي وقد تمسي ولا تصبح بادروا بادروا بالتعلم والتفقه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا اكمل يا ابنائي قم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يريد الله به خيرا اكمل اكمل ما عندك اجلس نعم قم يا مناي انت في احد لقناك ها ايش هو ساعدك هذا ما اسمه سنضعه ما اسمك ما عندك اسم أخونا منع ضعيف لأنه لقى والتلقين ضعف عند المحدثين طيب نعم إسلس يا طالما قبلت التلقين واخذ هذه من أجل لا تعود للتلقين نعم من يريد الله به خيرا قل يفقه في الدين كأنك موطر يا أبني من الذي قال لك حد طيب اجلس يا أحد أعطيه هذه من يريد الله به خيرا يفقه في الدين دل ذلك على أنه من لم يتفقى في دين الله لم يريد الله به خيرا يا عبد الله نعمة عظيمة من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة لماذا لا تغدو على الدروس والمحاورات وتتابع أين المحاورة القادمة أين الدرس القادم أين الدورة العلمية القادمة واستحب زوجتك واستحب بنياتك واستحب أبنائك وليكن بيتكم عامرا بالعلم النافع والعمل الصالح أما أن تبقى هكذا بعيدا عن حلاق العلم بعيدا عن العلم وهكذا تزل قدمك مرات مرة تدعو غير الله مرة تحلف بغير الله مرة تعلق رأس خروف أشي يعلقهم في دفع العين غزال يضعون غزال على الباب هكذا قال لماذا قال نزل العين العين انظر كيف يعتقد في أشياء أنها تدفع العين من دون الله عز وجل هذا من طرق الشرك ووسائله ويعلقون خمس أصابع هكذا وأيضا يرسمون عينا ويعلقون إطار سيارة عجلة ما أدري إيش علاقة العجلة في موضوع العين على كل حال هذا يدل على الجهل الفاضح دع عنك أيضا ما يجعلونه من بخور بخور نزل تطرد العين كلها بلالات وجهالات تعلموا أيها الناس تعلموا تعلموا أيها الناس إلى متى يبقى المرء جاهلا إلى متى يبقى المرء بعيدا إلى متى يبقى المرء لا يعرف عن دينه إلا شيئا يسيرا هذا دينك هذا دينك وما خلقت الجن والإنسا أكمل إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوات المتين فعجبا لك عجبا لك عجبا لك تعرض عن التعلم وأنت من أحوج ما تكون إلى التعلم كذلك أيضا يجب علينا أن نعرف, أن نعرف الشر أن نتعلم طرق أو سبل الشر عليك أن تعرف دعاة الشرك عليك أن تتعرف على دعاة الشرك أصحاب القباب والأضرحة والمشاهد عليك أن تتعرف أيضا على دعاة البدع أصحاب الحزبيات والجماعات والفيرق عليك أن تستبيل سبيل الحق والهدى قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله ماذا جهنم وساءت مصيرا سبيل المؤمنين سبيل من سبيل صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولقد مدحهم ربنا مدحهم ربنا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتادوا ولذا علينا أن نتمسكا نتمسك قويا فإن الفتن متكافرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول بادر بالأعمال الصالحة فتانا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بماذا؟ بعرض من الدنيا فأنت عليك أن تبادر ولا تعتذر بأنك جاهل لا ما بقي مقام للجاهل أطلب العلم وسابق إلى العلم وسارع إلى العلم أنت وأهل بيتك عليك أن تسابق وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك الرزق نحن نرزقك والعاقبة للتقوى يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودوا الناس والحجارة عليها ملائكة غلاب شداد لا يعصون الله ما آمراهم ويفعلون ما يؤمرون كلكم راع وكلكم مسؤول عن رأيته فمن أعظم ما ينبغي أن تعتني به أن تعلم نفسك توحيد الله وأن تعلم أهلك توحيد الله وأن تعلم أبنائك توحيد الله وأن تعلم بناتك توحيد الله عز وجل كي لا يقعوا في الشرك عياذا بالله فتحبط الأعمال تحبط الأعمال قال الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فأعبد وكن من الشاكرين وعلى أيضا المرأة أن تعتني بطلب العلم النافع فالمرأة إذا تعلمت هي اليوم بنت وغدا ستكون زوجة وبعدها ستكون أما فإذا كانت صاحبة عقيدة طيبا عظيمة فسيخرج لنا جيل مبارك من الموحدين ممن يعظمون توحيد ربهم عز وجل فينبغي أن يؤتنى بالنساء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالنساء خيرا طيب على هذا تكون القوائد الأرضى أيضا قد انتهت بفضل الله وإعانته وتوفيقه ناخذ بعض الأسئلة طيب قامت لجنة اللجنة المشرفة على مسجد الحسين بإقامة دورة أطفال لحفظ المتون العقيدة ولكن نعاني أن نقص من معلمين ليساعدوننا في إنجاح هذه الدورة بعد توفيق الله عز وجل فمن لديه القدرة؟ أن يتقدم إلى اللجنة المشرفة هذا طيب وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان خيركم من تعلم القرآن وعلم عليك أن تكون مفتاح خير مغلاق شر من كلمة توجهونها لإخوانكم بشبكة البيضاء شبكة البيضاء شبكة سلفية مباركة طيبة حصل بها نفع كبير ولها إناية طيبة بكتب أو محاضرات علمائنا وتتبع طيب أيضا لنشاطات طلبة العلم فهم يشكرون على هذا وهذه الشبكة كغيرها ينبغي أن تحاطى برعاية ونصح بأن تكون من براء من وهدى نقيا صافيا متصلا بأشياخ السنة وعلمائها وأن تجانب هذه الشبكة وغير هذه الشبكة الفيتا التي قد تحصل في بعض المواقع من القين والقال والمهاترات ومن إثارة المواضيع التي تسبب فرقة وشتاتا على الإخوة القائمة على هذه الشبكة أن يكونوا حكما من ذوي التؤدى والتأني والحلم وعليهم أن يكونوا على بصيرة بأن بعض الكتبة في هذه المواقع والشبكات يريدوا فتنا وتشغيبا فلا ينشط إلا إذا دارت رحى الفيتا أما إذا كان الأمر على علم وتعلم ودعوة وخير لا ترى له شيئا هؤلاء معروفون فلا ينبغي أن يمكنوا وعليهم أيضا أن تكون عنايتهم الفائقة بكلام العلماء وبكتب العلماء وبمحابرات العلماء وبتوجيهات العلماء وبدروس العلماء ينبغي أن تكون هذه الشبكات هي لأهل العلم الكبار الذين بارك الله في علومهم ونفع بها وكان لهم نتاج عظيم من العلم ومن الجهاد والدعوة ومن التعليم لا نحب أن تكون هذه الشبكات لا عناية أكبر بطلاب العلم وبالدعاة فتهمل تهمل الأصل وهو العناية بعلوم علمائنا فهم الأصل في التلقي وهم الأصل في الإجتياد وهم الأصل في الدعوة إلى إلى الله باعتبار ما قد حباهم الله به من رسولهم في العلم وديانة وتقى وورع وفاضل وبآثارهم يعرفون وكذلك أيضا ننصح إخواننا في هذه الشبكة أن يسابق أهل الشر في نشر الحق والهدى توحيد ربنا وسلة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليهم ألا يتركوا العناية بالتوحيد والسنة فقد تنصرف هذه شبكة أو غيرها إلى العناية ببعض الأمور التي في الساحة الدعوية فلا تكاد تظفر بما يؤنى بتوحيد الله وبالسنة تعلما وتحقيقا ودراسة لا لا نريد أن ننجر إلى بعض الأمور التي ربما تكون مفتعلة وبفعل فاعل نعم ما سؤالك أمسي سجود التلاوة ليس واجبا هو سنة وعلى هذا هو صلاة أو ليس صلاة خلاف بين العلماء فإذا سجد المرء فهو تعتبر من ذواته الأسباب فلا شيء في هذا حصل بين بعض الأخوات خصومة وتقاطع على أن على أن لا يعظم نصحت في مسألة اللباس فيما بينهم فحصلت فتنة لأن كل واحد تقول هذه كذا أو كذا على كل حال ننصح الأقوات بترك هذا الخصام وعليهم جميعا أن يتناصحوا فيما بينهم وأن يحققوا المحبة الصادقة في الله ولله فيما بينهم فالشيطان حريص على بذر العذاوة فيما بينهم إن الشيطان, كان لكم, إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير والشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم فعلى الأخت الفاضلة ألا تسمح بدخول الخصام والفتن بينها وبين أخواتها النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتك منه عضو تذاعى له سائر الجسد بالحمى والسهر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعض وبعضا وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض فلا يحل هذا التناحر والتهاجر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمؤمن أن يهجر لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام ولا تغفني أيتها الأخت عن قول الله عز وجل والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ولا تغفني أيضا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم وما عبد بعفو إلا عزة فعليكنا أن تحرصنا على العفو والتسامح فالله عز وجل يرحم, يرحم الراحمين فتراحموا فيما بينكم وليكن بينكم العذر والاعتذار إلا فيما هو من حق الله عز وجل فيجب أن نتناصح فيما بيننا بالأسلوب الحسن بالأسلوب الحسن ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلون بالتي هي أحسن هذا يسأل ستقام دورة ابن بازة الثانية في منطقة السراج في المسجد العتيق هي في ثانية هذا يسأل حصل في خطبة الجمعة فيما يتعلق بولاة الأمر على كل حال هذه الخطبة حصل فيها بعض العبارات التي ما كنا نحب أن تقع وقد رجعنا شيخنا عبيد فأرشدني ببعض الأمور والله المستعان طيب قال أرجو من الشيخ أن يوضح لنا أن قراءة القرآن عند القبر بأنها بدع وأيضا الدعاء الجماعي بدع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا ما قرأ القرآن عند قبر ولم يقرأ الصحابة رضوان الله عليهم هذه من البيدع أو أن يقرأ ذاتها عند قبر الميت كذلك أيضا هذه من البيدع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت ناهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة فالغرض من اتيانك إلى المقابر هو أن تتذكر الآخرة أما الدعاء الجماعي أيضا عند الجنازة بعد الجنازة أو عند الدفن أو قراءة سورة يسين جماعة كل هذا من البدع فليحذر العبد فإن البدع شر وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة قال عندنا اقتراح لو توافقون عليه يمتحن الأولاد في القواعد الأربع والشروط لا إله إلا الله ويؤطى كل من يحفظ ساعة أبقيت الله ساعة واحدة طيب الأبناء استعدوا للسؤال أرى بعض الشباب عندما يجلس يمد أقدام رجليه والناس يمرهم فوق أقدامه على كل حال الذي يحسن بطالب العلم أن يحسن جلسته فيجلس جلسته المتعلم انظر إلى حديث جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبته ويضع كفه على فخذه فالمتعلم له جلسة خاصة تدل على احترامه للمجلس واحترامه لشيخه واحترامه للعلم الذي يلقى أما أن يجلس متكيا أو مفردا رجليه أو كذلك أيضا بعضهم ربما يكاد يكون مضاجعا لا شك أن هذا ليس من الأذب ننصح إخواننا بلزوم الأدب في حلاق العلم أن يحسن الجلوس وأن يحسن أيضا الإنصات أوصاني أحد أصدقائي واستحلفني بالله أن أقرئك السلام وعليك وعليه السلام ما حكم شخص صاحب سنة وأصحابه من جماعة الإخوان وعندما كنا له قالنا سلفي اجتماعي جديد هذا سلفي اجتماعي أما اجتماعي فنعم أما سلفي فلا لا يا هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والمر على دينه فلينظر أحدكم من يخالل كيف تكون صاحب سنة وترافق وتصاحب الذي يعادي السنة ويسب علماء السنة ويتنقص أشياخ السنة ويقع في البدع والمحدثات أين الولاء وأين البراء لا تجد قوماً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 فيكون حبك لله وبغضك لله وتوالي وتعادي من أجل هذا المنهج وإلا فلتبقى اجتماعيا فقط ما حكم تارك الصلاة تارك الصلاة إن كان قد تركها جحودا فهذا كافر باتفاق خارج عن ملة الإسلام أما إذا كان يقر بفرضيتها وأنها من أركان الإسلام ويتكاسل في آدائها ويتهاون هذا قد اختلف فيه العلماء الوائد في تارك الصلاة شديد والحكم شديد أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل والكفر ترك الصلاة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كافر فخلف من بعدهم خلف. أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا فواجب على العابد أن يحرص على صلاته فإنها من أعظم الأعمال بعد التوحيد بل هي أعظم عمل بعد توحيد الله عز وجل بعض الأشياء غير واضحة من حيث الخطف كيف التوفيق بين فتاوى العلماء الأجلاء في مسائل الفقه التوفيق إذا كنت طالب علم ولك آلية النظر فأنت تنظر في أدلة الفريقين وإذا كان ترجح لك شيء تعبد الله به فذاك إذا كانت المسألة اجتهادية تقتضي النظر في أدلة الطرفين إذا باقى عليك الأمر فعليك أن تأخذ بقول من تثق بعلمه ودينه القائم على الأذلة أسألك عن الصورة الصور التي تعلق في الصيدليات هل هذه الصور جائزة أم لا الصور مطلقا التي تعلق في الصيدليات أو في غيرها إذا كانت صور لذوات الأرواح فإنها محرمة صور لذوات الأرواح أما الصور التي لغير ذوات الأرواح تصور جبلا لا بأس تصور جدارا لا بأس تصور سيارة لا بأس المهم أنه ليس ذاروح يريد هذا؟ ما قال الشعار ما قال صورة تعلق في الصيدليات على كل حال إذا كان الشعار هو من شعارات الكفر ومن آلهة الكفار فإنه لا يجوز تعليقها هذا الشعار الذي يعلق في الصيدليات هو كذلك يا بحفظ لا هو, هو آلهة الكفار طيب يقال أنه إله إغريق فلا يجوز تعليقه كل ما له صلة بآلهة المشركين الواجب تحقيرها وطمصها وكسرها لا الواجب أننا نعلقها في سيدلياتنا هذا لا يجوز والذي ينبغي مناصحة هؤلاء أن يتركوا تعليق هذه الشعارات وأن يبينوا لهم أن لها صلة بآلهة الإغريق يقال انها اله الشفاء عند الاغريق نعوذ بالله الشيخ تشتري دواءا وإذا وجدت صيدليه ليس فيها مثل هذا فهي اولى والوصفه الطبيه فيها هكذا صلى السلام هذا مما عم به البلاء ما حكم الجلوس بين الشمس والظل يكره نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس بين الشمس والظل في حديث بريدة لأن به ضرارا ما حكم نقل الأخبار بدون التأكد من صحة الخبر إذا كان الناقل عدلا ضابطا حافظا فإنك لا تتأكد لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا دل ذلك على نوع إذا جاءنا العادل فإننا لا نتبين إذا كان عادلا دينا ضابطا حافظا للأخبار فإننا نقبل خبر أثق أما إذا كان ضعيفا في دينه جرب عليه الكذب أو كان دينه طيب لكن ما عنده ضبط الكلمة عنده تصبح أربع كلمات والحادثة تصبح مجموعة حوادث والقصة تصبح مجلدا لا هذا ما هو ضبط هذا ينبغي أننا نتأكد فعلى كل حال حتى الفاسق نفسه لا يرد خبره إنما يتثبت فكم من فاسق صدق في خبره صدقك وهو كذوب كم بقي أبا حفظ كم ثلث ساعة طيب يقول كلمة للنساء أن يؤخرنا خروجهن حتى يخرج الرجال قبلهم لأن الباب واحد نعم هذا طيب الأخوات لا يستعجلنا إلا لمن كان لها حاجة أو ضرورة لا يستعجلنا بالخروج حتى يخرج الرجال وعلى الرجال أيضا أن يعجلوا بالخروج لأنكم تعلمون أن الوقت يميل إلى الليل وتعلمون أيضا أحوالنا في هذه البلاد نصر الله سبحانه وتعالى الأمن والأمان والطمأنينة والرخاء وأن يبعد عنا كلنا ما يكدر طيب هل يجوز اللاعب بالورق الكارطة أدري ما هو الورق لست بحاجة إلى الكارطة هذا طيب نعم قلت هذا ماذا قلت هناك؟ لا لا النساء يستعجلنا في من أجل أن يخرج الرجال أو قلت ماذا أنا؟ طيب نعم يخرج النساء ثم يخرج الرجال نعم أحسنت يا أخي جزاك الله خير نعكسنا الأمر قال هل يجوز اللعب بالوراق الجواب افتاء اللجنة الدائمة بتحريم لاعب الوراق ذلك لما فيه من المفاسد في تضيع الأوقات وهي متضمنة لصور أيضا وفيها من العداوات والإحن والبغضاء التي تحصل عند اللاعبين بالوراق أم آخر قد يكون فيها عوض فتكون من القمار والميسر عوض مال إذا ربحت فتعطي كذا إذا خسرت يأخذ كذا من العوض المالي فهذه اللعبة لا خير فيها وهي عليك صلاتك ودينك وتكون سببا أيضا في وجود البغضاء والشحناء والعدوات فينبغي للعبد أن يترك مثل هذا اللعب وفيها صور أيضا لذبات الأرواح بنك الحظ ماذا ما صورته وعلى كل حال الألعاب هذه الواردة علينا ما لم يكن منها محرم ففيه كراها في ضياع الوقت وأشغال النفس بما لا ينفع النرد يترك النرد والشطرنج ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون لدينا في بلدة المزار يقال له الحاجة سعيدة إن شاء الله خير طير يشربون من ماء البيئر لديها هناك ويقولون أنها تشفي من مرض الصفير أي ماء البيئر الماجد يأكلون أمامها يأكلون أمام الظنيطة لأنها لأنها إيش هذا ولكن إذا يا أخي لما استطيع فهم ما تكتب الخط غير واضح على كل حال هذا المزار مزار من وسائل الشرك ومن الأسباب التي ليست بشرعية أن يعتقد فيه الشفاء وليس من أشباب الشفاء لا تجربة وليس هو من أسباب الشفاء من كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الواجب تعليم الناس والواجب أيضا كذلك القضى على هذا المعلم الذي هو يعتقد فيه مثل هذه العقائد أما أن يكون شيء قد عرف بالتجربة أنه نافع فلا بأس بذلك ما لم يحط بمثل هذه الأمور مزار وطعام معين وأكل معين وكلام معين هذا كله يدل على أنه من قبيل الشعوذة هل يجوز الحلف بحق الله؟ لا لا يجوز حق الله قد ذكر في حديث معاد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا لا يجوز هذا الحلف وحق ربي وحق الله ما حكم من ينكر توحيد الألوية والربوبية؟ حكم واضح يا أخي كافر ما بقي شيء وماذا أبقى هذا؟ هل يسوص وضع الأذان في النقال المنبه لا الأذان ما جعل كي يكون منبها للصلاوات الإعلام بدخول الوقت لم يجعل منبها يكون في النقالات إنما في المساجن أمرنا آخر أن الأذان قد يؤذن وأنت في بيت الخلاء وقد تحتاج للرد على مكالمة ما فتقطع على كلمات التكبير وكلمات الأذان أشهد أن لا إله لله قد تقطع هذه الكلمة كلمة التوحيد هذا ولا في أن بغي ولا نضعه في منبهاتنا في النقالات ما الفرق بين القضاء والقدر القدر هو علم الله السابق وفق ما اقتضته حكمته وعلمه فإذا وقع سمي قضاءا أن زوجي يرتدي الإزاغ في يوم الجمعة فقط ويتمنى أن يرتديه ويقول إن عملي لا يصلح بهذا لأنه يقيد حركتي بحكم الغبار والأتريبة وللعلم أن عمله حر ولا يقيده أحد هل هذا سبب مقنع؟ لا ليس بمقنع أنت عليك أن تلبس اللباس الذي جاءت به الشريعة ويوافق لبس الشريعة وإذا كان عملك يلزمك باللباس الغير الذي ليس بثوب فلتلبس لباسا واسعا فضفاضا بحيث لا يحجم العورة ولا يشف عما تحت وأن ترفع ثوبك فوق الكعبهن فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار على العبد أن يتحجج بمثل هذا الله عليه وسلم ساعة واحدة وهذا يقول بقي في ساعة واحدة هذا من الأولاد الصغار لو تسأل سؤال لكي نحصل عليها طيب ولد مدمن ماذا هذا يا بحف الكريمة غير واضحة من هم حزب الله هؤلاء حزب الشيطان لفيف من الشيعة الرافض الذين يلعنون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعاون معهم أمثال الأحزاب البدعية كالإخوان وغيرهم طيب يقول ولد أخذ من ولد آخر شيئا وعطاه لشخص آخر وقال له أمانة لا لا يجوز لك أن تمتلكه ثم تدفعه إلى آخر كي يكون أمانا لا يحل مال ابن مسلم إلا بطيبة من نفسه أما أن تأخذ شيء وتهرب به هذا اعتداء والطرف التالك لا يقبل هذا قال الله تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان أنا تاجر أستورد البضاعة من تونس والشخص الذي يتم إجراءات ورقة سلعة يريد مبلغا من المال أو هدية لا يجوز لك طالما نوع يتقاض مرتب من عمله فهدايا العمال غلول لا يجوز لك أنا بي جلدي يلازمني منذ ثلاث سنين وأحيانا أجدا في ملابسي فهل يبطل وضوء وماذا علي أن أفعل من ناحية الطاهرة عليك أولا أن تطلب التداوي والعلاد وبعد هذا فاتقوا الله ما استطعتم فإذا لحق الدم الثياب فلا شيء عليك مع محاولة التنزه عن هذا وطلبوا التداوي ما أنزل الله دا إلا وأنزل له دواء ما هو حكم تخط القبر هل هو مكروم لا ينبغي المرور على القبور ولا الجلوس عليها فالنبي صلى الله عليه وسلم نها عن هذا وفيه اعتداء على حرمة الأموات وعلى دور الأموات وهي القبور لكن إذا تخطيته من أجل أن تدوس عليه فلا بأس بهذا طيب يعني يوجد إفتار للصائمين طيب أعودهم بقي وقتولة لا كم طيب سأسأل الأبناء الآن السؤال فمن أجاب فقد أجاب السؤال نعم السؤال بارك الله فيكم أيها الأبناء تريدونها صعب ولا سهل صعب هكذا يكون الرجال السؤال بارك الله فيكم هناك نبي ينزل في آخر الزمان ماذا يفعل وعلى شريعة من يكون هناك نبي سينزل في آخر الزمان ماذا سيفعل وعلى شريعة من سيكون سؤال كبير كبير أو كم النبي من هو هيك. عيسى بن مريم صحيح ماذا سيفعل ماذا سيفعل انظر الساعة تنظر إليك طيب على الشريعة من سيحكم على شريعة إبراهيم ها؟ على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أحسن بقي عليك ماذا سيعمل يقتل المسيح صحيح أحسن ويفعل ماذا أيضا؟ ويكسر ولا كاليمة ويكسر ويقتل ماذا؟ ايه فهمنا يقتل المسيح انت ذا كم سيقتله مره؟ نعم كيف ترى يا اخو يستحق الساعه او لا؟ الله نعم من يجيب؟ قم ايوه تحرير ايش؟ اجلس نعم عندما ايساعي السلام ماذا سيعمل بعد نزوله يقتل المسيح ويكسر الصليب يكسر الصليب و خلاص باي يتفضل الصليب الرساله افضل او صح احسن جزاك الله خيرا لكن حتى الساعه طيبه ما عاد ماذا سيفعل عليه السلام قم يكسر الأطناع يكسر الصليب ويقتل دجال ويقتل الخنزير أيضا هكذا نعم ويحكم بشريعة الله عز وجل نعم بشريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طيب الأسئلة كثيرة جدا والوقت بذا يضيق نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ونحن أسررنا بهذه اللقاءات والجلسات وقد تميزت بنشاط الأبناء الصغار نسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم وأن ينفعنا جميعا وأن يحفظنا ويحفظكم من كل سوء ومكروه قال يقوم بعض الشباب بالإفطار قبل الأذان مغرب بعدة دقائق وخاصة في رمضان وينتج من ذلك بعض المشاكل لا المشاكل ما نريدها النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم فإذا تحققت غروب الشمس فأنت تفطر وتعجيل الفطر يعتبر من سنن ومن مخالفة أيضا أهل الكتاب تعجيل الفطر وتأخير السحور لكن لا تحدث فتنا لك أن تفطر فيما بينك وبين نفسك إذا تحققت أما إذا لم تتحقق فلتكن وراء المؤذن فلتكن وراء المؤذن فالمؤذن مؤتما طيب صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وجزاكم الله خيرا